فضيلة الشيخ عطي صقر جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة مصرف المؤلفة قلوبهم فما مواصفاتهم المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون والمسلمون أقسام أربعة القسم الأول قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار إذا أعطيناهم من الزكاة يرجى إسلام نظرائهم كعدي بن حاتم والزبرقان بن بدر حيث أعطاهما أبو بكر مع حسن إسلامهما القسم الثاني زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون في أقوامهم ويرجى بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان في قلوبهم كمن اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حلين وهم مسلمة الفتح أي فتح مكة دخلوا في الإسلام حديثا عندما فتحت مكة التي كانت غزوة حلين عقب الفتح قبل أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة القسم الثالث قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته وهم العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة لهم القسم الرابع قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة لأنهم ذو نفوذ في أقوامهم لا تجبى إلا بسلطانهم أو بقثالهم. فيرتكب أخف الضررين ويعطون شيئا من الزكاه بدل أن تضيع كلها أما الكافرون من المؤلفة قلوبهم فهم قسمان القسم الأول من يرجى إيمانه كصفوان بن أمية الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين القسم الثاني من يخشى شره فيعطى من الزكاة ليكف شره عن المسلمين كأبي سفيان وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس ويقال إن هؤلاء أسلموا في فتح مكة قبل أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين فهم داخلون في القسم الثاني من المسلمين والإمام الشافعي قال لا تعطى الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم إلا إذا كانوا مسلمين فلا تعطى لكافر أما الفاسق فلا ما نعم من اعطائه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بانتشار الإسلام كما فعل عمر رضي الله عنه فلا تعطى الزكاة لأحد منهم مسلما كان أو كافرا والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم وإن جاز إعطاؤهم من سهم سبيل الله لأنه جهاد والجهاد وسائله كثيرة منها المال والله أعلم